نور مصري دايما فينا دير ربنا اصلي عليه برهم لليل نهار من غموده كل عظمه استجار ان اثارك يلي ضيعت الاثار ذلفتوا لك مجد وانت فوتار شو كبير لك يا مصر بلادك اللي اترى الهباد للأدية السعادة من محالة الثلال واللي حي مصدر اشتعاد يوم مبارك تملك فيه السعود حب جارك قبل ما تحب الوبود من نصارى ومسلمين بلاد من سود دي نسل واحد من الجدود مصري كل احوالك عجال كشي بحرك وانت ماشي فوتهك مصري جنة طلمتها الجيانين عمر انك لم يعيش ربدا سليل يوم مبارك تملك فيه السعود حب جارك قبل ما تحب الوجود من نصارى ومسلمين زمین سود دل ایبا